بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون <تصفيق> الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله ولا بهما في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما ضائفه من المؤمنين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 فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شَهَادَةً أبدا وأولئك هم الفاسقون إِلَّا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِنَّ الله غفور رحيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ان الذين جاءوا بالاذك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منه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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتري قول الفضل منكم والسعد ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله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 Samen met dezelfde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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغطوا من أَبْصَارِهِمْ ويحفظوا فروجهم ذلك أَزْكَى لهم إِنَّ الله خبير بما يصنعون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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولهن او ابائهن ولا يبدين زينتهن او ابائهن او او ابنائهن, أو أبنائهن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 ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون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 فَتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يَكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ من بَعْدِ إِكْرَاهٍ فَإِنَّ اللَّهَ من بعد إكراههن غَفُورٌ رَّحِيمٌ ولقد قد أزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبركم ومثل وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض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 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة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 وطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على رجلين يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير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 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ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 فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إن البلاء المبين وعد الله الذين آمَنُوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلقنهم في الْأَرْضِ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 ومأواهم النار ولبئس المصير يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا ليستأذنكم الذين ملكت أَيْمَانُكُمْ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغ الحرم منكم ثلاث مرات.